ثم إن المسنف رحمه الله قرر أن ذلك الذي يقر بها لسنة والجماعة من أن القرآن كلام الله منه بدأ قال بلا كيفية قول بلا كيفية أي أن الله تعالى متصف بالكلام دون أن نحيط بكيفية ذلك فقولوا بلا كيفية ليس نفيا للكيفية بالكلية إنما نفي للعلم بالكيفية وإلا لابد لكل فعل ووصف من كيفية لكننا لا نعلم تلك الكيفية ولا نحيط بها كما قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف فلا يعلم تأويل ما أخبر به جل وعلا حقيقة ما أخبر به لا يعلم تأويل ذلك وحقيقته إلا هو جل وعلا، فقوله بلا كيفية ينبغي أن يعلم أن المنفي هنا هو معرفة الكيفية وليس المنفي هنا الكفية ذاتها بل لا بد لكل ما وصف الله تعالى به نفسه من من كيفية أحاط بها جل وعلا قصرت عنها عقول عباده ولذلك لما سئل بعض السلف عن الاستواء كيف استوى قال دلني على كيف هو فأخبرك كيف استوى فإن العلم بالكيفيات فرع عن العلم بالذات فلا سبيل للإحاطة بكيف تكلم ونحن لا نعلم كيف ذاته لأن القاعدة في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فلا يمكن أن تحيط علمًا بصفة أو كيفية صفة دون أن تعلم كيف ذاته جل في علاه. فانتفاء العلم بكيفية انتفاء العلم بكيفية ذاته سبحانه دليل على انتفاء العلم بكيفية صفاته. بناءً على القاعدة أن العلم أن, إن, أن القول في الصفات كالقول في الذات أو هو فرع عن القول في الذات والإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء أجاب بالجواب الفصل البين الواضح الذي يقطع كل أمل في إدراك ذلك قال الاستواء معلوم قيل له كيف استواء قال الاستواء معلوم معلوم من حيث المعنى اللغوي الذي يفهمه المخاطب والكيف مجهول وهو صورة ذلك الاستواء كيف ذلك الاستواء صورته وكنه وحقيقته هذا مجهول وفي بعض المنقول قال أو غير معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فنفى العلم بالكيفية وذلك أن العلم بالكيفيات فرع عن العلم بالذات إذن قوله رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية النفي هنا بلا كيفية نعلمها النفي هنا للعلم بالكيفية وليس لحقيقتها ووجودها ثم قال رحمه الله قولا أي أن الله تعالى تكلم بالقرآن قولا كما قال تعالى ولكن حق القول مني وكما قال قوله الحق وله الملك فالقرآن كلام الله ومنه أيضا ومنه قوله تعالى ومن أصدق من الله قيل فالقرآن كلام الله جل وعلا تكلم به قولا في حروفه ومعانيه فالله تعالى قد سمى مجموع اللفظ والمعنى قرآنا لماذا قال قولا ليرد على من قال إن المعنى من الله والقول؟ من غيره إما جبريل وإما الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لهذا نص على أنه بلا كيفية قول أنه تكلم به قولا في حروفه ومعانيه فالله تعالى سمى المجموعة مجموعة اللفظ والمعنى قرآنا فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه سبحانه وبحمده قال تعالى تلك آيات الكتاب المبين والمشار إليه ما جاء به القرآن من الآيات وقال تلك آيات الكتاب هو مبين وقال وإن أحد من مشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله وفي هذا رد على قوله قوله قولا رد على الأشاعر الذين يقولون إنك إن القرآن عبارة عن كلام الله ورد على الكلابية الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله كل هذا من الانحرافات التي وقع فيها من وقع في باب الأسماء والصفات وفي صفة وفي كلام رب العالمين وحقيقته وما يجب الإيمان به قال بعد هذا وأنزله على نبيه وحيا طيب هو تكلم به منه بدأ لا نعلم كيفيته قد تكلم به قولا جل في علاه كيف وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وأنزله على نبيه وحياء أي أن الله تعالى أنزل القرآن العظيم على نبيه محمد على نبيه محمد على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا فيه التأكيد لمعنى ما تقدم من أن القرآن كلام الله فإن من أدلة كون القرآن من أدلة كون القرآن كلام الله إنزاله فالخبر بإنزال القرآن خبر الله بأن القرآن نازل منه وأنه أنزل دليل على أنه كلامه جل وعلا يقول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب ويقول الله الذي أنزل عليك الكتاب بالحق والميزان ويقول نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه والآيات في الإخبار بذلك كثيرة ولتأكيد هذا النوع من الإنزال أنه إنزال خاص يختلف عن كل ما أخبر في القرآن من إنزاله أضافه إليه بين مبدأ الإنزال منه فقال جل وعلا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فمنه جل وعلا الإنزال لا من غيره تنزيل من حكيم حميد وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وهذا يبطل زعم من زعم أن إنزال القرآن كإنزال الحديد فإن الله أخبر بأنه أنزل الحديد كما قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وقال وأنزل لكم من أنعام ثمانية أزواج فيقول إنزال القرآن كإنزال الحديد وكإنزال الأنعام وهي خلق من خلق الله فأبطل بهذه الحجة الاستدلال بالإنزال على أنه كلام الله تعالى والرد عليهم بين واضح أن الله تعالى لما ذكر إنزال الحديد وذكر إنزال الأنعام لم يقيده بكونه منه بخلاف القرآن فإن الله تعالى قيد إنزاله منه كما تقدم في الآيات كقوله تنزيل من حكيم الحميد وكقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم فبين مبدأ الإنزال وأنه منه وأما قول أنزلنا الحديد فيه بأس شديد فهذا مختلف فإنه ليس منه جل وعلا وهو خلق من خلقه وكذا وأنزل لكم من العام ثمانية أزواج وقول رحمه الله وحي، أي أنزله على صفة الوحي فوحي هنا فقول وحي صفة حال من المنزل أي أنه أنزله على صفة الوحي والوحي هو الإعلام السريع الخفي هذا تعريف الوحي الإعلام يعني الإخبار السريع الخفي وهو أنواع الوحي أنواع وليس نوعا واحدا فمنهما يكون ظاهرا ومنهما يكون خفيا وحي ظاهر وحي خفي ومنهما يكون يقظة ومنهما يكون مناما ومنهما يكون نبوة ورسالة ومنهما يكون دلالة وهداية وتوفيق كل هذا مما يوصف بأنه وحي وقد بين الله جل وعلا أقسام الوحي في قوله وما كان لبشر لكن وحي الذي يوحيه جل وعلا لعباده وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب هذا النوع الثاني أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فدلت هذه الآية الكريمة على أن أقسام الوحي ثلاثة النوع الاول الوحي المجرد وهو الإعلام السريع والخفي وهذا لا يختص بالانبياء بل يكون للانبياء ولغيرهم ومنه قوله تعالى اذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي ومنه قوله اوحينا الى ام موسى ان ارضع فالوحي هنا ليس كلاما إنما هو إعلام سريع خفي قذفه الله تعالى في قلوب هؤلاء الذين أخبر بأنه أوحى إليهم ومنه قوله وهو ليس للبشر إنه الكلام على البشر ووحى ربك إلى النحل فهذا ليس خاصا بالبشر وهذا النوع من الوحي لا كلام فيه بل هو إلهام وهداية وتوفيق وقد استدل بعض الناس بقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا استدلوا بهذا على أنه يطلق الكلام على ما ليس بلفظ لان الله تعالى قال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا وقلنا في الوحي هنا ما هو ايش الهام مع أن الله تعالى يقول وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا فاستدل بعضهم بهذه الايه على ان القران معناه من الله وأما لفظه فليس منه جل وعلا إنما إما أن يكون من جبريل وإما أن يكون من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا الاستدلال في غير محله وهو غير صحيح فإن أصف الوحي بالكلام هنا ليس مطلقا بل هو كلام مقيد دل عليه القرينة وهو التكليم أما عند الإطلاق فلا يسمى كلاما إلا ما كان بلفظ ووجه إطلاق الكلام على الوحي يعني هو هنا قال ما كان البشر يكلمه الله إلا وحيا هذا جاء في سياق ما هو بلفظ وقول وإنما جاء هنا ب ب و جاء هذا النوع في سياق ما صنف كلام لأنه يحصل به ما يحصل بالكلام من مقصود يحصل به ما يحصل بالكلام من مقصود فما هو مقصود الكلام الإعلام مقصود الكلام الإعلام فلما وافق الكلام في مقصوده جعل من أقسامه فالسياق دال على أن الوحي هنا سمي كلاماً باعتبار حصول المقصود منه ولأن غالب ما ذكر بعده الأقسام الباقية كلها بحرف وصوت فالسياق دال وأما عند الإطلاق فإنه لا يمكن أن يقال إن الوحي الذي هو الإعلام السريع دون حرف وصوت لا يسمى كلاماً هذا القسم الأول نعود ونرجع للقسم الأول القسم الأول من الوحي الذي ذكر الله في الآية ما كان إعلاما سريعا خفيا القسم الثاني من الأقسام ما كان بواسطة إرسال ما كان من وراء حجاب يكلم الله تعالى من يشاء من عباده من وراء حجاب وهذا ما ابتدى الله تعالى به موسى عليه السلام حيث كلمه جل وعلا من وراء حجاب. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكلما فأكد هذا المعنى لتأكيد حقيقة تكليم الله تعالى لموسى. والقسم الثالث التكليم بواسطة. القسم الثالث التكليم بواسطة وهو الرسول كما قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحية بإذنه ما يشاء. فقوله وحيا أي أن الله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالوحي حيث تكلم به جل وعلا وسمعه منه جبريل ثم بلغه جبريل الرسول الرسول الكريم الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق وكما قال علمه شديد القوة وكما قال أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء هذا هو المشار إليه في قوله يرسل رسولاً فيوحيه بإذنه ما يشاء بعد أن قرر هذا في قوله رحمه الله وأنزله على نبيه وحيا ذكر انقسام الناس فيه فقال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا هذا القسم الأول الذين صدقوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله أوحى إليه وكلمه فقال وصدقه المؤمنون على ذلك حقا أي أن أهل الإيمان أقروا بالقرآن وقبلوه فالمؤمنون مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كما دلت على ذلك الأدلة وقوله حق صفة صفة مصدر محذوف تقديره وصدقه المؤمنون على ذلك تصديقا حقا أي تصديقا ثابتا لا شك فيه قارا لا ريب فيه ويحتمل أن يكون قوله حقا حال من قول صدقه فيكون المعنى أنهم صدقوا القرآن حال كونه ثابتا قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة صدقوه هذا باعتبار ما جاء به ومن جملة تصديقهم يقينهم أن القرآن كلام الله وأنه ليس كلام البشر يقول أن يقول أو أيقنو أي جزموا وعلموا علما لا لا ريب فيه أنه أي القرآن كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بتأويل ولا بمجاز ولا بغيره مما خرج به من خرج عن دلالة القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة من أن القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا ثم قال ليس بمخلوق قوله حقيقة هذا رد على المؤولة الذين أثبتوا لله كلاما لكن قالوا الكلام منه المقصود به مع المعنى الذي في ذاته جل وعلا ودون دون اللفظ وما سائر ما وقع فيه من الحرفات القرآن كلام الله لفظه ومعناه وهذا رد على هذا بيان أول طائفة شارى إلى أول طائفة ظلت في مسألة الكلام في كلام مصنف وليس الأولية الزمنية إنما الأولية الذكرية سنأتي إن شاء الله على هذه العبارة في الدرس القادم نقف على قولوا أيقنو أن كلام الله أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.